بسم الله الرحمن الرحيم الشريط السابع عليه بقية ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبرزي الوجه الأول يبدأ حالا البيت السابع لا تنكر منه تخديدا تجلله حاشية ها م تخلله وهذا البيت مؤخر في ميم ولام ويقع بعد البيت ماض إذا الهم أو ماض إذا الهمم انتهت الحاشية فالسيف لا يصدر إن كان ذا شطبي لا يتمكر لا تنكري منه تخديدا تجلله فالسيف لا يصدر إن كان ذا شطبي يقال تخدد لحم الرجل إذا هزل فصارت فيه طرائق وأصل ذلك من الخد وهو حفر مستطيل في الأرض ويقال ازدريت الرجل إذا احتقرت وشطب السيف وشطبه الطرائق التي فيه البيت الثامن لا يطرر الهم إلا الهم حاشية د إلا العزم انتهت الحاشية من رجل مقوقل لبنات القفرة النعبي حاشية هامين النجبي انتهت الحاشية لا يطرب الهم الا الهم من رجل مقوقل لبنات القفرة النعبي عين الهم الاول ما يجده الرجل في صدره مما يوجب رحيله والهم الثاني الهمة وأصلها واحد إلا أنهم استعملوا أول فيما يكره واستعملوا الثاني فيما يخمد فقالوا رجل بعيد الهم أي الهمة من ذلك قالوا للملك همام يصفونه ببعد الهمة ومقلق من القلقلة وهي الحركة العنيفة وبنات القفرة الإبل جعلها بنات للقفرة لأنها تقطع بها والنعب جمع نعوب والنعبان تحريك الناقة رأسها في السير وذلك من المشاط البيت التاسع ماضم إذا الهمم حاشية سين ودال إذا الكرب على الكرب انتهت الحاشية ماض إذا الهمم التفت رأيت له بوخدهن استطالات على النوب الوخد من سير الإبل وقل ما يستعمل في غيرها وقال بعضهم قد يستعمل في الخيل يقول لا يطرد الهم إلا ماضٍ من الرجال نافذ لذا أحاطت به النوائب استعمل الإبل فاستطال على النوب بوخدهن وهو سير سريع البيت العاشر ستصبح العيس والليل عند فتى كثير ذكر الرضا في ساعة الغضب العيس جنو اعيس وعيساء وهي الابن التي يعلو بياضها شقرة وقلما يخرجونها إلى غير ذلك وقد جاء في الشعر الفصوح ضبية عيسى وقالوا في صفة الشعر الشائب عيس قال الراجز لما رأينا لحية خليصة رأينا سودا ورأينا عيسى وقوله كثير ذكر الرضا أن يحلم ويرضى عن المسيء في ساعة يغضب فيها غيره البيت الحادشة البيت الحادي عشر صدفت عنه فلم تصدف مودته حاشية مين مواهبه وبها مشها رواية الأصل انتهت الحاشية عني وعاوده ظني فلم يخبي صدفت عنه فلم تصدف مودته عني وعاوده ظني فلم يخبي أي عدلت عنه راحلا فلم تعدل مودته عني وتكرر عليه ظنه فلم يخب في معروفه البيت الثاني عشر كالغيث إن جئته وفاك ريقه وإن تحملت حاشية هاء ميم وإن ترحلت انتهت الحاشية عنه كان في الطلب حاشه م لجة هاء باء جدة انتهت الحاشية كالغيث إن جئته وافاك ريقه وإن تحملت عنه كان في الطلب ريقه أي أوله وهو فيعل من راق يروق يقول هو جواد كالغيث إن قصدت ناحيته وافاك أول مائه وإن رحلت عنه تبعك وجد في طلبك أن يجود عليك حيث كنت البيت الثالث عشر خلائق الحسن استوفى البقاء فقط أصبحت قرة عين المجد حاشية هاسين العلم والأدب انتهت الحاشية والحسبي خلائق الحسن استوفى البقاء فقط أصبحت قرة عين المجد والحسبي قولهم قرة العين يجري مجرى الأمثال التي لها أصول تنقل عنها إلى غيرها وقد اختلف في أصل ذلك فقيل أصله في القرى وهو البرد لأن الفرح يحدث عنه دموع باردة وقد يجوز أن لا يراد به دموع الفرح إذ كان ليس كل من فرح بشيء تدمع عينه ولكن لما كان البكاء يجيء بالدموع ولا تكون إلا حارة قيل أقر الله عينه أي أذهب عنه ما يوجب بكاءه وقيل معنى ذلك أن يرزقه الله رزقا واسعا فلا يتشوف نظره إلى شيء كأن عينه تقر وقيل يراد لأقر الله عينه أي أمامها لأن النوم قرار للعين إذ كان الصهر لا يكون إلا في الأشياء المذنومة وإذا وصف الإنسان أنه لا ينام فإنما ذلك لخطب جليل دعا لخلائقه أن تعمر وتستوفي أقصى البقاء لأنها قوام المجد والحسب البيت الرابع عشر كأنما هو من حاشية من في اخلاقه وبهامشها رواية الاصل كأنما هو من اخلاقه ابدا وان ثوى وحده في جحفل لجب جعله من ساعة خلقه وصبره على النوائب وتحمله لها في مثل العسكر اللجب وان كان وحده البيت الخامس عشر صيغت له شيمة غراء من ذهب لكنها أهلك الأشياء للذهب يقول شيمته لخلوصها من اللؤم ولكرمها كأنها مصوغة من ذهب إلا أنها تهلك الذهب بالبذل وتفني عين وأصل همزة التعجب أن تدخل على الأفعال الثلاثية التي لا زيادة فيها مثل درب وعلمة وكرمة ودخولها على ما في أوله الهمزة قليل إلا أنه قد جاء وكثر وقد حكى بعض أهل اللغة أنه يقال هلكت الشيء وأهلكته بمعنى فإن صح ذلك فقوله أهلك الأشياء على هذا الوجه وإن أخذ بالقول الآخر فهو مثل قولهم ما أعطاه للدراهم وإنما يقولون أعطيته بالهمزة ولا يستعملون عطوت إلا في معنى تناولت وأفعل التي للتعجب تجري مجرى أفعل التي للتفضيل ومثل قوله أهلك الأشياء قول الآخر بأضيع من عينيك للدمع كلما توهمت رسما أو تذكرت منزلا حاشية البيت لذ الضمة فيما نسب إليه من الأبيات المفردة ملحق الديوان صفحة 69 وروايته فيه بأنبع من عينيك للدمع كلما تعرفت دارا أو توهمت منزلا انتهت الحاشية البيت السادس عشر لما رأى أدبا في غير ذي كرم قد داع أو كرما في غير ذي أدب البيت السادع عشر سمى إلى السورة العلياء فاجتمعا في فعله كاجتماع النور والعشو البيتان السابس عشر والسابع عشر عين السورة المنزلة الرفيعة وإنما أخذت من قوله سار يسور إذا وثب وقد حكي بفتح السين وهذا البيتان يحتمل معناهما أن يكون للمنبوح أنه لما رأى الناس لا يجتمع فيهم الكرم والأدب جمع بينهما فهو أديب كريم ويجوز أن يعني بذلك المادح نفسه كأنه قال لما رآني هذا الممدوح أديبا ولا مال لي أكون به كريما أعطاني مالا أتكرم به فاجتمع الأمران في فعله كما يجتمع النورا أي الزهر والعشب في الربيع فيحسن كل واحد منهما مع الآخر حاشية قال ابن المستوفى المعنى الأول لا يحتمل غير انتهت الحاشية البيت الثامن عشر بلوت منك وأيامي مذنمة حاشية ويروى وأخلاقي مذنمة حاشية انتهت الحاشية مودة وجدت أحلى من النشب حاشية ويروى من الضرب ويروى أدنى من النسب ورواية الضرب فيها ميم انتهت الحاشية بلوت منك وأيامي مذنمة مودة وجدت أحلى من النشبي البيت التاسع عشر من غير ما سبب ماض كفى سببا للحر ان يعتفي حرا بلا سبب يقال عفاه واعتفاه اذا طلب معروفه وسكن الياء في يعتفي للضرورة القصوبة الثامنة وقال يمدح سليمان ابن وهب البيت الاول أي مرعى عين ووادي نسيب حاشيه قال الصولي ويروي في قوله مرعى عين أي مرعى عين بتكسر العين وهو تصحيف انما يريد أي مرعى عين جعل نظرها الى الحسان رعيا لها انتهت الحاشيه لحبته الايام في ملحوب اي مرعى عين ووادي نسيبي لحبته الايام في ملحوب الاول من الخفيف والقافية متواتر ويروى من ملحوب وجعل نظرها الى الحسان رعيا لها عين وقوله وادي نسيب اي كان هذا الوادي فيه اهل يستحقون ان يقال فيهم النسيب وهو مثل الغزال في الشعر وملحوب اسم موضع وتردده في الشعر كثير ولحبته من شدد من شدد الحاء فهو من قولهم لحبت القتيل اذا صرعته وقال قوم لحبه إذا قطعه بالسيف وقيل معنى لحبه أي القاه على الطريق الواضح وهو اللاحب ومن روى لحبته بالتخفيف فهو من القشر يقال لحب اللحم إذا قشر ومعنى لحب ولحب يرجع إلى شيء واحد ومن روى من ملحوبي جعل ملحوبا نفسه مرعى عين ووادي نسيب كما يقال اي رجل نزلنا به من فلان ومن روى في ملحوب جعل المرعى والوادي فيه البيت الثاني ملكته الصبل ولوع حاشية في سين ألفته الصبى فأبقته انتهت الحاشية فألفته حاشية فضاء ورية فأبقته بالباء وهو أجود من قوله فألفته بالفاء انتهت الحاشية ملكته الصبى الولوع فألفته قعود البلا وسؤر الخطوب عين يروى ملكته الصبى على أن الصبى اسم ما لم يسمى فاعل ويروى ملكته على أنها فاعلة والمعنى واحد وأصل القعود في الفتي من الإبل وأصله أن يكون قد صلح للركوب وأن يقعد على ظهره وربما قال هو البكر أو الفصيل أو الحق او نحو ذلك وكله راجع الى فتاء السن عين سؤر الخطوب بقيتها ومن عرف مذهب الطائي لم يعبدل عن هذه الرواية ومن روى سود الخطوب فله وجه الا انه جبير بان يكون تصحيفا واذا روي بالدال احتمل ان يخفض فياطف على البلا وأن يرفع فيغطف على الصبا يقول ملكت الأيام هذا المحل ريح الصبا حتى عفته وتركته مركبا للبلا وقيل خص الصبا لأنها تأتي بالمطر كثيرا فتعفي الآثار البيت الثالث ند عنك العزاء حاشية قال ابن المستوفى وروى الخار زنجي ايضا ند حسن العزاء وقال ند غلب والمعنى يقول غلب هذا المحل صبرك حتى جزعت وبكيت وامتاح دم عينيك فانقاد له كما ينقاد الجنيب لمن يجنبه وقال ويروى فعادا والدمع مفعول للعزاء انتهت الحاشية ند عنك العزاء فيه وقاد الدمع من مقلتلك قود الجنيب عين استعار ند للعزاء وانما هو للقبل ونحوها يقال ند البعير إذا ذهب على وجهه في الأرض وجاء بالجنيب في القافية لأن الذي يقاد جنيبا ضد الناد والعزاء الصبر والفعل في قاد للعزاء أي ذهب معه بالدمع من العين البيت الرابع صحبت وجدك المدامع فيه بنجيع بعبرة مصحوبة صاد أي ساعدت المدامع وجدك فجرت بدمع مخالطه الدم البيت الخامس بملث على الفراق مرب ولشأو الهوى البعيد طلوبي الملث والمرب اللازم للشيء يقال ألث بالمكان وأرب ويقال كذلك في المطر إذا دام أياما اي صحبته بدمع ملث دائم على الفراق لا ينقطع ما دام الفراق ولا يزال طالبا لشأو الهوى جاريا في اخره البيت السادس اخلبت بعده ضروق من اللهو وجفت غضر من التشبيب عينه ويروى اخلفت بعده بروق حاشية هي رواية سين وقال الصولي ويروى كذبت وهذه الرواية فيها سين انتهت الحاشية جاء بها على ما يعرف من الاستعارة اي صارت الى الخلف ومن روى اخلبت اي صارت الى الخلابه وهي الخديعة وأخلب البرك غير مستعمل في الكلام القديم يقول لما أقفر هذا المنزل وخلا من الأحبة لم يكن له صادق البرق بعد ولا غزل إلى غير أهله البيت السابع وبما حاشية من ربما وبها مشها رواية الأصل وقال ابن المستوفى وجدته أبا العلا يروي ربما قد أراه براء وهو في طرة كتاب الخار زنجية انتهت الحاشية وبما قد أراه ريانة مكسو المغاني من كل حسن وطيب عين وبما قد أراه هذا كلام معروف من كلام العرب يقول أقفرت الدار بما قد أراها وهي آنسة أي هذا بذاك كأنهم يذهبون إلى أن الدهر يوم ويوم وقال قوم الباء هاهنا تؤدي معنا ربا وهذا القول ليس بشيء وإنما الباء لمعنى الجزاء والمكافأة كما تقول للرجل خذ هذا الدرهم بما خدمتني أي من أجل خدمتك إياي ومنه قول الشاعر يصف الدار ان تكن نالت المواطن منها وعرتها نوائب وخطوب فبما قد يحلها الأنفش الأنف الشرب ويدري عليه كأس وكوب يقول إن خلت هذه الدار فقد يكون بها شرب فهذا بذاك البيت الثامن بسقيم الجفون حاشية في العصول بسقيم الجفون وانفردت نسخة شين برواية بسقيم الألحظ انتهت الحاشية بسقيم الجفون غير سقيم ومريب الألحاظ غير مريبي البيت التاسع في أوان من الربيع كريم وزمان من الخريف حسيبي حاشيه قال السولي وروا قوم خصيب وليس بشيء انتهت الحاشية البيت التاسع صاد جعل الربيع كريما لأنه يطعم الماشية وفيه يكثر النك والزهر وجعل الخريف حسيبا لطيب ايامه وقيل انما قال حسيب لمطابقة الكلام والحسيب بالخريف اشبه لانه من احسب فبه يتم ما جاد به الربيع ويكفي فكان كمن طال عمره وكثرت مآثره البيت العاشر فعليه السلام لا اشرك الاطلال في لوعة ولا في نحيب فعليه اي على السقيم الجفون صاد يقول على السقيم الجفون ابكي لا على طلل حاشية فيضاء وفي الحاشية يقول اخصه بسلامي دون الاطلال فلا اشركها في وجدي وبقائي ونحيبي والصحيح إعادة الهاء في قوله فعليه السلام إلى الطلل الذي ذكر ويدم عليه قوله لا أشرق الأطلال في لوعتي أي لا أبكيه ولا أبكي غيره انتهت الحاشية البيت الحادي عشر فسواء إجابتي حاشية ميم أجابني انتهت الحاشية غير داع هو دعائي بالقفر غير مجيب حاشيه قاف ولام وظاء وهاء باء وهاء ميم بالقاع انتهت الحاشيه فسواء اجابه غير داع ودعائي بالقفر غير مجيب قاف يقول لست ممن يقف على الاطلال يخاطبها ويباسطها ويشركها في زعمه في لوعته ويستحملها على تقديره بعض جزعه فسواء عندي في الاستحالة أن أجيب من غيري أن أدعى وأن أدعى ما لا يجيب حاشية في ذا قال الآمدي وقوله فسواء أجابني غير ذاعي معنا لطيف قد ذكرته في باب استعجام الديار عن الجواب وبيت البهتري الذي حذاه حذوة وسألت من لا يستجيب فكنت في استخباره كمجيب من لا يسأل وبيت أبي تمام أجود ولم أجته في هذا الباب من كتابه الموازنة انتهت الحاشية البيت الثاني عشر رب خفض تحت السرة وغناء من عناء ونظرة من شحوب أي رب دعة تحت التعب وغناء أي نفع والشحوب ضد النظرة البيت الثالث عشر فاسأل العيسى حاشية صاد عفوا سين ومين ولام فصل وروت هذا انتهت الحاشية فاسأل العيس ما لديها وألف بين أشخاصها وبين السهوب ويروى بين أشباحها حاشية وهي رواية سين ورواها الصولي انتهت الحاشية وأشخاص جمع شخص وليس باب فعل ان يجمع ان يجمع افعال وربما جاءك النادر كما قالوا فرخ وافراخ وزند وازناد والسفوب جمع سهب وهو الارض الواسعة البعيدة وقوله ما لديها اي من السير البيت الرابع عشر لا تزيل حاشية فيضاء ويروى لا تنكر انتهت الحاشية لا تذيلا صغير همك وانظر كم بذل اثل دوحة من قضيب عينك الهم هنا يحتمل ان يكون الهمة ويحتمل ان يكون واحد الهموم التي هي احزانا والأخل شجر معروف يعظم ثم كثر حتى سميت كل شجرة عظيمة أخلة والدوحة الشجرة العظيمة والمعنى لا تذيلا صغير همك أي لا تهمي النظرك فيه فإن كان خيرا فإنه يتخمر حاشية في ضاء يستمر انتهت الحاشية وتعظم المنفعة به وإن كان مما يحضر فإنه لا يؤمن أن يغلب ويتفاقم وهذا المعنى قصده نهشل بن حر في قوله قال الأقارب لا يغررك كثرتنا وأغم شأنك عنا أيها الرجل علّى بني يشد الله أزرهم حاشية وروايته في باء نون يسد الله فقرهم انتهت الحاشية والنبع ينبت قطبانا ويكتهل فهذا مثل قوله كم بذل أسل دوحة من قضيب حاشية في ذا قال الخار زنجي يقول لا تهم من همك فتنوته بالصغير من الناس ولكن سمه حتى تصله بالكبير منهم وانظر كم تشبعت من دوحة واحدة من القبان انتهت الحاشية البيت الخامس عشر ما على الوسج الرواتك من عتب اذا ما اتت ابا ايوبي الوسج جمع واسج والوسيج ضرب من السير يستعمل للقبل والنعام حاشه أتى الصوري بشاهد لذر رمة وهو قوله والعيس من واسج أو عاسج خببا ينحرم من جانبيها وهية سلب وقال ينحرم أن يركلن بالأرجل انتهت الحاشية والرواتك التي تسير الرتكا وهو أيضا من سير الإبل يقال رتك ورتك ويقال إن أصله التسكين وحركه زهير للضرورة في قوله يزجي أوى إله التبغيل والرتك حاشية الديوان صفحة 168 والبيت هل تلحقني وأصحابي بهم قلص؟ يزجي اوائلها التبغيل والرتق وقال في شرحه التبغيل حسن سير الجابة في سرعة وقال الاعلم التبغيل ضرب من السير كأنه مشتق من مشي البغال انتهت الحاشية البيت السادس عشر حول لا فعاله مرتع الذنب ولا عرضه مراح العلوب حاشية ليس لهذا البيت شرح في شين وفي نون شرحه بقوله اي حسن التصرف اي حسن التصرف عالم بالامور وهذا الشرح بهام شباء انتهت الحاشية البيت السابع عشر صرح قوله اذا استمرت عقدة العيء في لسان الخطيب صرح اي سهل اي هو خطيب بسيط اللسان ومن ناقة صرح اي سهلة السير البيت الثامن عشر ومصيب شواكل الامر فيه مشكلات يلكن حاشية في ضاء وفي بعض النسخ يلكن بضم أوله أي يجعلنه ألكن ويروى يأكلن قال واللوك مضغ الشيء ليابس انتهت الحاشية لب لبيبي حاشية سين وباء ونون ولام وضاء لب لبيبي انتهت الحاشية ومصيب شواكل الأمر فيه مشكلات يلكن لب لبيبي هذا مثل وأصله في الرمي يقال أصاب الرمي شاكلة المرمي إذا أصاب خاصرته فكأنه إذا فعل ذلك فقد ظفر وبلغ حاجته ثم نقلوا ذلك إلى غير الحيوان وهذا يجري مجرى قولهم هو يأتيك بالأمر من فصه في رأي من يأخذه من الفص الذي هو رأس مفصل الذي يجتمع فيه العظمان صاد والشاكلة أيضا الطريقة ومنه كل يعمل على شاكلته البيت التاسع عشر لا معنى بكل شيء ولا كل عجيب في عينه بعجيب أن يعني غيره فيما يريد ولا يعني نفسه والعجيب في أعين الناس لا يراه عجيبا لأنه قد ذلل الخمور وعرفها البيت العشرون سدك الكف بالندى عافر السمع إلى حيث صرخة المكروب يقول كفه مولعة بالندى وسمعه مبعد في المسمع متناهم إلى موضع الصارخ المستغيث به وأصل السدك لزوم الشيء وعافر السمع أخذه من عار الفرس إذا ذهب في الأرض وعار السهم إذا أبعد البيت الحادي والعشرون ليس يعرى من حملة من طراز المدح من تاجر بها مستفيبي أي ليس يخلو من نادح طالب ثوابة وأراد بتاجر شاعرا يقصبه البيت الثاني والعشرون فإذا مر لابس حاشية سين لابس لابس بفتح السين على أنها حالة انتهت الحاشية الحمد قال القوم حاشية باء ونون الناس انتهت الحاشية من صاحب الرداء القشيبي فإذا مر لابس الحمد قال القوم من صاحب الرداء القشيبي البيت الثالث والعشرون وإذا كفر رب حاشية هاسي آمل انتهت الحاشية سلبته حاشية مين؟ سألته انتهت الحاشية راح طلقا كالكوكب المشبوب واذا كالفراغب سلبته راح طلقا كالكوكب المشبوب طلقا اي مستبشرا من قولهم فلان طلق الوجه وطليق الوجه اذا كان حسن اللقاء والمشبوب المضيء المتقد البيت الرابع والعشرون ما مهات الحجال مسلوبة اضرف حاشية سين ولم اطرف انتهت الحاشية حسنا من ماجد مسلوب ما مهات الحجال مسلوبة اضرف حسنا من ماجد مسلوب مهات الحجال يعني امرأة تكون مخدرة في الحجال وهي جمع حجلة والحجلة بيت صغير يكون في البيت الكبير من بيوت الأعراب وربما قالوا هو الخضر البيت الخامس والعشرون واجد بالخليل من برحاء الشوق وجدان غيره بالحبيب عينه يجب أن يكون الطائي أراد هنا الخلوم الصديق وعنى بالحبيب المعشوق حاشية ذكر المرزوقي في كتابه الوجهين وقال ابن المستوفى المعنى على الأول وذلك أني وجدت في حاشية ديوان من شعره قال سليمان بن وهب ما كان أحد أخص بأبي تمام مني ولا كان يأنس بأحد أنسه بي فعاتبته على كثرة ما أخذ من الأموال وإنفاقها حتى بقي محتاجا فعرفني من إجرائه على أم له بالشام ما لم أستحل معه لومه وشرح لي خبرة ومدحني بهذه القصيدة وذكر عتابي له فكتبت له إلى وكلاء كلمة غامضة في الأصل بقن سرينة ونواحيها بسلاثة آلاف دينار فأخذها وروى الخار بعد هذا البيت بيتا آخر له وهو فهو يؤي خلانه في حواشي خلق حين يجدبون خصيبي انتهت الحاشية لأنه كان يمت إلى هذا الرجل بصداقة وإن عنى بالخليل الفقيرة فهو أبلغ في المتحة ولكني أظنه أراد الأول وكلا المعنيين حسن ودارت الحاشية السابقة عند هذه النقطة البيت السادس والعشرون آمن الجيب والضلوع إذا ما الغش وهو ذر القلوب أي هو مأمون الظاهر والباطن يقول؟ هو نقي الصدر من الغش لا يحتمله بين أضلاعه كما يحتمله غيره وقال المرزوقي درع القلوب تصحيف والرواية رضع القلوب حاشية قال الصوري رضع القلوب وليس بشيء والأول أجود وجاءت هذه الرواية في هاء باء وهاء نون انتهت الحاشية يحتمل وجهين احدهما ان يكون الربع النكس فيكون المعنى اصبح الغش وهو داء القلوب ومرضها وقيل شر الداء الرضاع وهو النكس وهذا كما كني بالمرض عن النفاق قال الله تعالى في قلوبهم مرض ويقال رضع الرجل فهو مربوع والآخر الردع التلطخ بالزعفران والخلوق فيكون المعنى أصبح الغش وهو خلوق القلوب وطيبها وآمن أي ذو أمن حاشية كلام المرزوقي هذا لم يرد في نسخة شين وأثبتناه من نسخة يباء ونون وذكر ابن المستوفى أنه من كتاب الانتصار انتهت الحاشية البيت السابع والعشرون لا كمصطفيهم إذا حضروا الودة ولاح قدانهم بالمغيب ويرو ولاح قدانهم بالمغيب واصل اللحي القشر لحيط العود ولحيته ومنه اخذ لحيط الرجل اذا لمته كان اللوم قشر له كان اللوم قشر له وقيل لا يقال في اللوم الا لحيط بالياء وقال اخرون بل يقال فيه كما يقال في العود والعصى لحط ولحيته يقول ليس كمن يصفي إخوانه الودة إذا حضروا ويلحى عيدانهم إذا غابوا البيت الخامن والعشرون يتغطى عنهم ولكنه تنصر أخلاقه مصول المشيب يقول هذا اللاحي لقطبانهم يتوارى عنهم بفعله لكنه لا ينكتم ويظهر ظهور الشيب بعد ذهاب الخطاب بعد ذهاب الخطاب انتهى الوجه الاول